فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد ومن لم تنازعه الخلائق ملكه وإن لم تفرده العباد فمفرده مليك السماوات الشداد وأرضها وليس بشيء عن قضاه تأود هو الله بالي الخلق والخلق كلهم إما أن له طوعا جميعا وأعبدوا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 قدوتها حاضرة وأنموذجها رائع ومثالها حي ولكنها خرجت تطلب القدوة أحيانا عند أصحاب الفن من أهل التنسيل والغناء والرخص أو تارثا عند أهل الرياضة من اللاعبين وأحيانا أخرى عند المفكرين والساسة وكل جعل لنفسه قدوة يختدي بها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 كانوا يقتتلون في يومين في أيام بوعات وغيرها من أيام الجاهلية ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقطع فريد من السيرة ولرحة عاجلة لا أعود أن, أن أقف عندها ولكني أطرحها في صورة تساؤل بري استطاع أن يصلح ذات البين أولا تحتاج الدماء المسلمة التي تراق في دار فور إلى من السيرة تجمع الشمر وتتجاوز الدماء المسفوكة ولا أقف عند الخضية أكثر من هذا التساول لأريك أن ما حدث في سيرته عليه الصلاة والسلام منذ أن أعلن وصبع بالحق حتى نقي الله تعالى سيرة منتقاه سيرة صفوة كل حدث فيها يحل مشكلة وكل قول فيها رسالة للناس وكل موقف كتاب مفتوح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 ولا في تجمعاتهم ولا في تكتلاتهم مناهج الإصلاح فيها بعض التعدل فيها تفجيرات وفيها سرعة طلب الثمرة وكل ذلك يخالف سيرته المتأنية الجلدة الصابرة التي تخص بخطا واثقة أيها الأحبة نحن بحاجة إلى فرح السيرة أن ننفذ إلى هذه السيرة وأن تتلى السيرة كل يوم في مساجدنا في بيوتنا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 خرج من المولد بلا أخلاق خرج من المولد بلا شمائن كل المولد حمص خرج من المولد بلا حمص يا سبحان الله ما هذا الاختزال السيء المستهزد برسول الله وقامته صلى الله عليه وسلم ولكن أيها الأحبة الذي ينبغي أن نقف عنده لأن الله أرسله رحمة للعالمين بقي 23 عام أميا ثم قبضه الله ومضت رسالته قال سبحان الله إنه الحق المهين مضت رسالته ما قال يابد أن يبقى النبي مع الرسالة يحفظها ويكنقها ويرعاها حتى تبلغ نهاياتها وتقوم القيامة لا والله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قتل انقلبتم على اعقابكم ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين تحدثت في الجمعه الماضية عن ادابه وعن شمائله وعن اخلاقه وعن بعض الجوانب في سيرته ويقيني اني قصورت عن الحديث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 حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لله حق منفرد ولرسول صلى الله عليه وسلم حق منفرد اما حق الله تسبحوه فتسبحوه لا يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما حق النبي منفرد تعذروه وتوقروه فهو حقه ان يعذر وان يوقر وان يعذب والفرق بين الحب وmania تعظيم ان التعظيم حط وزيادة فالولد يحب والده ويعظمه والوالد يحب ولده ولكن لا يعظمه الفرق واضح أنت لما تحب الأعلى منك مكانة تحبه. تحبه وتعظمه وهذا هو حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا أحب الأعلى الأدنى إذا أحب الوالد يحبه حب العاطفة وحنان الشفقة ولكن لا تجد والدا يعظم ولده الأكثر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 فوجد فيها أبو أيوب السختياني شيخ من شيوخه نظر إليه قال ما كتبت عنه حرفا ولا نخلت عنه حديثا إلا بعد أن رأيت إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى يرحمه الحاضرون قال ما رأيت إعظامه وإجلاله لرسول الله جلست إليه فكتبت عنه الحديث وكان رحمه الله إذا ذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر لونه وربما احدوذر ظهره فقالوا له ماذا ليصيبك إذا ذكر رسول الله يقول لو تعرفون الذي أعرف لعدرتموني كان الحسن البصري يحقي حديث البخاري حنين جزع النخلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يجرف عليها ويخصب ثم صنعت امرأة من الأنصار من برأة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 يا عية والأفئدة الجامدة جزء نخلة وخشبة تحن إلى رسول الله ألا تحن قلوبنا إليه صلى الله عليه وسلم إن, إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عن سنته هو جزء من الحب أو علامة على صدق المحبة والحرص عليها والاقتداء به واتباعه صلى الله عليه وسلم وسوقيره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 تجاه سيرته صلى الله عليه وسلم أتشعر أن المجتمع في السودان مع ما فيه من المحبة والعاطفة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في جفاء يوجد جفاء من الجفاء ضعف وقلة الصلاة عليه الصلى الله عليه وسلم وليسائل كل واحد منا نفسه في الأسبوع من الجمعة الماضية وحتى هذه الجمعة كم مرة صليت فيها على الحبيب كم مرة انتكرت فيها المصطفى فصليت عليه صلى الله عليه وسلم كمرة صليت عليه وأجت تذكر مكة والمعاناة والهجرة والمشقة والمدينة والآنام طعن الطاعنين حتى في عرضه وبيته كمرة تذكرت فيها كيد المنافقين كمرة تذكرت فيها غزوات الغزاها وجرح أسبوعه ينظر إليه يقتر دماً يقول هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت يمسح الدم عنوته يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر هل أنت ممن يكثر بل يجعل كل أعماله قولية صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فعلت ذلك تفهمك همك ويغفر دمك من الجفاء مش ترك الصلاة إنما بعث وقلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وبقدر ما نصلي عليه نشعر بالتقصير ثانيا إن من مظاهر الجفاء رد سلته الصحيحة ومعارضتها بالعقول والفلسفة لا تسافي امرأة إلا مع البحر نص واضح لم يخرج من المجلس الوطني ولا المجلس تشريعي لولاية الخرطوم ولا المجلس الوزراء ولا من القمة العربية الخائرة مضمع إعقادها في تولوس أو في القاهرة لا والله إنه كلام نبوة فكيف يعارض بأقوال الناس المسافات والبلد كانت آمنة والآن في طيارات والله سفر المرأة بغير محرم في عقل الطيارات أفضل من الابل لأن الطيارات فيها اختطاف الإبل ما كانوا يختطفوها ما سمعنا بإبل اختطفت ولكن سمعنا بمئات الطائرات اختطفت فماذا يقال ثم حتى ولو لم يحصل هذا شيء أن يهون على النفوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنفر سافرت المرأة ولم يمساتوا ورجعت المرأة أين البركة؟ أين تلمس الخطأ؟ أين الحرص على السنة؟ أين تعظيم النصوص؟ أين الخضوع للنفر للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أم أنها أقوال تقال وشعارات تُطلق وكلمات تدوي في أرجاء دولتنا وفي أرجاء مجتمعنا كل شيء قاله رسول الله يقين أنه حق ما تقول ليكم بيوتك ولا شبكات الإنترنت ولا الطيارات السريعة والله جلت ما السافر إلا بالمحرم ما السافر إلا بالمحرم هذا الكلام مؤكد هو كان يعلم يقيني إنه كان حتي طيارات وحتاج عربات طيب أدني إحسن لعب طيب كان حصل دمان للحضارة وعاد الناس للإبل يقولوا نرجع ثاني للإبل خلاص رجعنا للإبل نأخذ بالحديث لا والله هو حديث يقيني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 لاني لم املأ عيني في عينه حتى مات لجلال الله ما حصل ما عينه في الرصاص المعين لعلي الصطف السلام انها حياه عجيبه صحابه يعيشون معان المحبة ابن مسعود يذكر قال رسول الله يتغير شكله تنتفخ اوداجه تتحلل ازرار قميصه تغرور تغرورت عيناه بالدموع لفقط اذا قال قال رسول الله الله عليه وسلم لمجرد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 ولي منها ولدان من احد من احد ولكنها كانت تسبك كثيرا وكنت أقول لها اقصري يا مر ضفر خشمك يا مر ما سباني يا مر ما يسلم في زوال قال لنا شهور على هذه الحال والبارحه سبتت سبا شديدا فتكت ولا اني اعمى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 وأولادهم بحقهم لأنها أثاءت إلى رسول الله وفي هذا فقه عظيم كيف يكون دمها هدر إن الطعن في رسول الله كفر مخرج من الملة وبذلك أصبحت مرتدة ودم المرتد هدر شيء عجيب في المدينة يأتي أعرابي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام بيع وشرائه باع منه النبي سلم جملا ذهب الأعرابي وحجد له سعرا ذهب الأعرابي يأتي بالبعيث مش يجيب الناقر في الطريق هو يقود الناقر أعطاه بعض الناس سعرا أكبر فكأنه أراد أن يلغي بيعت بيعته للنبي عليه الصلاة والسلام ويبيع لهؤلاء بعد ذلك دام جب الناقر وقفه الرسول قال له أعطيك الثمن قال أيو ثمن لا للكم ثمن قال أولا أبيئك أولا أشتري منك قال لم تشتري مني قال كيف يا رجل قد اشتريت منك قال التنس شاهدا خلي زولي اشهد لك العربي متأكد أنه ما في شاهد لأنه كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام وزي ما فلس يعظموه شوف في ناس ما عارفهم ذاته ولا عارفهم قدر شوف العربي دي بالله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 ولكني أشهد لك في خبر السماء يأتيك به جبهين وأصدقه ألا أصدقك في بيع جمل قال عليه الصلاة والسلام مباشرة من شهد له خزيمة فحسبه خزيم الصحاب الوحيد الذي يعدل شاهدين أي محكم يجي شهد فيها ما بقوله خلاص ثاني قال من شهد له خزيمة فحسبه فكانت شهادته في كل مسألة بشاهدين عدليين إذا سهد خزيمة لا يطلب معه شاهد إنها حياة المحبة التي عاشها الأنصار وعاشها المهاجرون سعد بن الربيع في يوم رحض قال النبي عليه الصلاة والسلام التمثوا سعدا فالتمسوه في آخر رمق وقد وبه نحو من ثمانين ضربة وقعنة بسيف ورمح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 هي امرؤ يقول انس تجري مهروله كانها مجنونه اولما لقيها قالوا لها مات ابوك واخوك وابنك وزوجك كيف رسول الله كيف رسول الله قال الناس ظنننا انما اصابها بداء اهلها الذين الذين رثوا قالت لما وقفت على مجموعه من الناس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 لمجرد أنه ذكر ذكرت سيرته أو بالله سنته ان من من من الملاحظ في في, في الجفاء التعدي بالسنه يسال الانسان على شيء يقال هذا سنه يقول سنه خلاص الحمد لله وكيه سنه معلش ما انا مع قضيتي كيف رايح مع قضيتي بس تقول له كانت ولا يقول له سنه يقول له خلاص معلش خلاص كانت سنه معلش يخلي ترث شديد من الاثار والاتباع والاختداء والفعظيم والمحبة بسبب أن الأمر سنة كان سنة شيء كعب أو, أو شيء أو ليس لطيب يأخذ سنة من سنة من إذا كان سنة الرص... الرؤساء تتبع والسنة المفكرين والقادة أضوى كيف بسنة سيد المرسلين إن مظاهر الصحابة ومواقفهم رجالا ونساء في أبه عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا جليبيب جليبيب ابن عمر ابن يزيد الذي هو من بني عبد الأشهل كان قصيرا ودنيما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزوجه قلستان ليمنى فذهب المسلم إلى بيت من الأنصار وخطب ابنتهم خطبت الباب دخل قالوا ما من أهل دار من الأنصار أكرم مننا اليوم زور أحسن مننا اللي نمز نحن جواباتنا الرسول عليه الصلاة والسلام فرشوا فرح شديد ثم قال أتيت خاطبا ابنتكم قالوا هي لرسول الله زور الرسول اختبتوا ما بيديا هي لرسول الله قال أريد هذا لجليبيب فكأن الرجل حذف لنفسه الراجل أطرق رأسه وقال هل لا أبو بكر هل لا انت وكذا فجيب لي الزول ما انت ناس الوقت ما فيه ناس عمر ما فيه فجيب في لي الزول البيحفر ال ال ال ال ال ال الوافق يا أخي قال سكت فنادته ابنته من وراء حجام ناريته البت سمع خايفة يقول له ماكي طريقة مما قال مكان يكون ابو بكر مكان يكون نسع عبد الرحام معوفة التجارة الكبار تجيب لي جوليبي وكي تجيب لي سؤال تجيب لي جوليبي كده فناريته المرة بيت ناريته لما اقبل عليها قالت يا ابي اترد طلب رسول الله والله يقول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 وصحاها الألبانين قصة جولايبيب قال رسول الله اللهم صب عليها الخير الصبا ولا تجعل عيشها كدام والله دعوة تعوى مجية المرد لجعل بيدي لجعل دعوة اللهم صب عليها الخير الصبا الخير ليس جدا يكب وكب ولا تجعل عيشها كدام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 وجليبين يستشعر الناس يفتش على قتلاهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقدون قالوا نفقد جليبين قال من تفقدون قال نفقد كذا وكذا من تفقد قال أفقد جليبين فبحثوا عنه وجده قد قتل وحوله سبع من المشركين قتلهم فقال قتل سبعه من المشركين قال اي بيب مني وانا منهم لان ما بتعامل مع الناس باشكال ومكانكم شغاسر انت كيف اخلاقك كيف تعامل معهم بهذا المنطلق هذه هي ثم ارادوا ان يسنوه قال ابو برزه فحضروا له وما عنده سرير سيس اجوا الجن في عندري بشرف سليل وما عنده سليل إلا ذراعي رسول الله حتى تمت حفرته قال له نزول يشيره أصول خاتي الدين وقجل الزول راقت فيه دينه ونازل يحفره لعد ما تمه الغبر وحضر ودلعد الزول الرسول عامل ليه دينه سليل يا أخي والله أي طراضي كان أي إنسان هذا يا أخي. يا أخي ممكن يحضر ساكن لكفاية قومه يحضر ساكن لكفاية إن شاء الله يجب بغاب الشاي ويفتح الموبايل كل مرة يضرب جرس بس الناس يحضر مع الناس وليس لجولا يجيل يا أخي أنا والله الناس عندنا غفل عجيبة يا أخي في مدني أغنزول في مدني على الإطلاق أغنزول أكبر تاجر من تجار مدني يعتبر من أسرع الفلاح السودان عنده بيود أنا شفتها مدى البصر كلها عمارات 9 ساعة طوابق عمارته طبعا زوجي ده ممكن نفتاكل لابد عامل له تخوش بالبيت في المدخل ووضع وحمام ونفصل للغفيلة الزوج ده مات مأسى الموت العادي الناس ده يغسلوه ما عن جريب إلا عن جريب الغفيل لأنه عدى لي ودوا المغابر باشنو بأتاس سعد الله للديكور ودوا المغابر باشنو بالله ما لقل له الحاجة يشيروه فيه إلا عن جريبة الغفير المغاستع أرجاعي يا سبحان الله دنياكم إلى هذا الحد تشغلكم إنت عارب طلعا بيه زي ده وريني عن جريبة خطوين جريب بخالف الديكور بشن البيت في ناس لحد جعصة مع عن الغريب عشان يخذ فول اشيروا بعدين اها بعدين باية الدنيا تجد كل عمار تجد اشيروا باشيروا بي عن الغريب الغفير بالله يشوف الغفير المرسى والشي عنده المثقر تحته شعلوا بي عن الغريب الغفير انت عارف اهل مدني اي زول من المغابر اللي يستغل على الغريب طواله اي لانه تشاهد قدم عينه بالله يتزورده من دنيا دي كله عن الغريب من حردي ماهلو بش عن قريب الغفيف والله أنا خايف في الصافية والمنشية وال... والطياب وال... والمحلات اللي بيقول السمحة سمحة دي العمراضي أنا خايف الناس تشيرون بي قريب الغفيف يا خلو ما عندك عن قريب عمل لك عن قريب المدة ما معروف أعمل لك عن قريب واسخف أذكروا الناس دي كلها مشهد سوء العنادين استرد عن قريب دون يبين أحسن منهم كلهم عن قريب وسريره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 فاحذرني معهم إن المسافة التي بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام وإن أقدار الله التي جعلتنا نعف في هذا العصر لا تمنعنا ثبا ولا تعلقا ولا أدى فمدينته حاضرة وإن من الجفاء عدم زيارة مدينة نبوية الصلاة في مسجده والتسليم عليه في قبره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 العبادة والذل والخضوع وحق النبي صلى الله عليه وسلم الحب والتوقير والنصرة والتعديل والتعظيم والاتباع والاختداء إياك أن تخلط الحقوق شاء الله وسيط يا رسول الله قال أجعلتني لله ند سمع امرأة ترشد شعرا الدافع حبه صلى الله عليه وسلم قالت وفينا رسول يعلم ما في غده والرسول المعانى بيعرف بكر بحصة شنوه قال يا جاري إنه لا يعلم ما في غد إلا الله ولا تدري نفس ما لا غدا حتى الأنبياء لا يعلمون ما يقع غدا فكيف بقول القائلين هلوا إن من جودك الدنيا وضرة ومن علومك علم اللوح والقلم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 شربة في يده الكريمة هميعة مريعة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم احشرنا في ذمرته. واجعلنا يوم القيامة تعد لوائه واجعلنا من أنصاره في الدنيا وفي الآخرة وارزقنا شفاعته يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في الفلوجة اللهم انصرهم على أعدائهم